إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا, آتنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آدانهم في الكهف سنين عددا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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أضلوا ممن افترى على الله كذباً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 ظِلّ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما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 لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلِيٍّ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ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 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَالثَّامِنُ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ودا إلا أن يشاء الله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 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلِّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ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 وَأَتَبِدَهذِن أَبَدَا وَمَا أَبُ نُ السَّةَقَائِمَةَ وَ إرودِتُ إلَى رَبّ وَلَ إردِدتُ إلَ رَبّلَأَجدِدًاَّ خَيرَم مِنْهَا مُن قال لَ صَاحِبُهُم وَهُو يُحاوِرهُ أَكفَتَ بِالَّذ فَلَقَكَ مِنْ تُ رَبِ ثَُّ مِن نُطُفَةٍ ثمَُّ سَوكَ رَجُ لَا لكنهُ وَلهَّهُ رَبّ وَلَا أُشركُ بِرَبّ حَدَ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 جَنَّتِكَ وَيُرْسَلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَاْءٍ إن انْزَلَّ مِنْهَا فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هشيماً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 وَضع الْ الكِتابابُ فَتَرَ الْمُجرِمينَ مُشفِقينَ مَِّا فِيهِ وَيَقولُون وَيَقُولونَ يَا وَإلَةَنَ مَا لِهذَكِتابِ لَا يُغادِرُ صَغيرَةَ وَلَا كَبَةً إِللاا أَصَّهَا وَجدَدُ مَا عَعملِلُ حَاضِراء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 افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَن أَشْهَدُهُم خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِم وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَنَا الَّذِينَ نَزَعْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَاسْتَغْفَرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ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 مؤ الى وتلك القرون اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذا قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا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 قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت فاني نسيت الحوت وما انساني هو الا الشيطان أن اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ناب فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما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 قَا لا تُآخِدني بِمَا نَستُ وَلَا تُغْهِقني مِن أأَمر يَصر فَطَلَق حتىَ إِذَا لَق يغُلَ مَ فَقَتَ لَ قَا أَقَتَ تَ نَفْس زكةَم بِويْرِ نَفْسَِّ قَدِجِتَّ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 بَنْ طلَ حتى إذا أتأَلَ قة استطعماأَْ ل استطعماأَهْها فَأَبو أي يضيفهُماَا فَجد فيه ج ر يريد أي ققب فَأَقامما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 وَكَانَ وَرَ أَهُم مَ لِكُ يَأْخذُ كَُّ سَفينَةٍ الناصبَ وَأََّ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَهُم مِنَعِنِ فَخَشينَ أي يُرْهِ قَوماَا طُغيَانَ فأَردْناَ أي بدنَهُماَا رَبُّهُماَا خَرَ مِنه زَكاتَ وَأَقْرَ بَحمَا وَأَمَّ الجِدَار فَكَانَ لِغُلَ مَنةِ مَْن فِي المدينةِ وَوكانَ تَ تحتهُ كَزُ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي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 قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا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 حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا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 الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذَانكَ جَزَ أُهُم جَهَنَّمُ بِمَا كَفَروا وَاتَّخَذُ وَاتَّخَذُ آياتاتِ وَمُسُنه زُوى إَِّينَ آممَنُوا وَعَمِل الصَّالِحاتِ كَانَتْ لَم جََّةُن الْفِر جَْوسُ قَالِدِينَ فِيهَا لا يَبْغُونَ عَنْهَا حِيلاً قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بمثله مددا